الله مسترانا بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا هذا هو الدرس الرابع والثلاثون من شرح الكتاب سجل العرف الدكتور احنا اتفقنا على ان قال مضموم العين ومكسورها في طال وخاف فلا تحويل فيهما فلا تحويل ايه فيه. العباره دي عشان نوضحها اكثر يعني صح مم. احنا كنا كلمه قال ها مولانا ايه قال ما الذي حدث تحركت الواو فتحا ما قبلها فقلبت الف طيب مم. لما ناتي المضارع أقول ها يقول صح ولا واصلها يق قولوا هنا في تحويل يا مولانا فيه إيه في إيش يا شيخنا تحويل المسمى عند علماء الصرف العلال بالنقل العلال إليه بالنقل يعني حولنا حركة الواو اللي هي عين الكلمة إلى القاف اللي هي فاء الكلمة فصارت يقول هذا التحويل يا شيخ اللي بعبارة أخرى الدا يسمو عندنا علال ايه بالنقل. بالنقل يعني نقلنا حركة الواو إلى الساكن الصحيح قبلها العلماء قالوا لأن الساكن الصحيح أولى بالحركة من حرف العلة في ده فيه تحويل ولا ما فيش تحويل اللي احنا سامناه اعلال ايه يا شيخنا بالنقل صح طيب ما هي طال هي نفسها سيم سيم هي نفسها قال طال زي قال البت ليس فيها تحويل طب ليه لا ير فيها تحويل ما احنا طال اهو يطول اهي شوف ابي يطول زي قال يقول وقلنا يقول أصلها يقول برضو هنا هاي ها؟ أصلها برضو هنا يطول نفس الكلام نفس ايه فكيف تقول إن الواو دي عندما نقلت إلى الفاء لا يوجد تحويل طب ما طال يطول زي قال يقول وصل يطول المفترض نقلنا حركة الواو إلى الفاء التي قبلها صح ولا لا؟ قال لك لا ده ما فيش تحويل ليه؟ لان بنية الكلمة نفسها بنية الكلمة أصلها طولاء. ها أصلها يا شيخنا فلما نقلنا حركة الواو أي شيخنا للدلال على بنية الكلمة للدلال عليه فتقول لها شف طلت سمعت يا شيخنا قلت يا شيخنا طلت تما لين قلنا حركة ال الوضيء إلى إلى فعل كلمة الطاء يعني م. هنا ليس تحويل دل دل على إيه على بنية الكلمة لأن النحات يقولون اسمع شخناه النحى يقولون كما قال صاحب اللسان يعني قال أصل طال طاولة يتابع أصلها شخناه إيه طولة. طاولة صحها شخناه أيوة يبين ما فيش تحويل من أصل بنية الكلمة غير قال يا شيخنا قال تجد الفعل ايوه فعل تجد عين الكلمة مفتوحة. مفتوحة صح ولا م. لكن لما نقول يقبول نقلنا ده في في في اعلال بالنطق اللي هو تحويل يا مولانا م. لكن أصل كلمة طوله صح ولا م. طيب لما حذفت هذه الواو لـ لـ لاتصالها بتاء الفاعل نقلت الضمة الموجودة على عن عندي إلى الفاء للدلالة على بنية الكلمة أصلها قولة وليس على وزن فعل اللي هو إيه اللي هو زي قولة يا شخنة؟ أظن كده واضح كذلك خاف اللي دي صح يا شيخنا خاف دي أصلها إيه مولانا قال في اللسان خاف يخاف خوفا وإنما صارت الواو ألفا في يخاف لأنها على بناء عاملة يعملوا فماضي خاوي ماضي كده يقول لنا شوف هذه ايه انتبه كده خاوي فا فاكر حكاب طاولة طاولة يعني عين الكلمة مضمومة فلما حذفت عين الكلمة لالتقائها مع تاء الفاعل نقلت هذه الضمى الموجودة على العين الكلمة الى الفاء للدلال على بنية الكلمة كذلك هنا هي شوف أصل الكلمة خاوفة صح؟ ما عايزين لك زي زيباعة يا مولانا بس أقول لك ده ما فيش إعلال بالنقل لا ده لك الكسر الموجودة دي أصل الكلمة خاوفة صح؟ على وزن فاعلة طب لما تقول يا شيخنا لما لما نقول مثلا خفتو خفتو أشوف خفتو حركة العين دي نقلت إلى فاعل كلمة بعد حذفها لاتصالها ها بتاع الفاعل وإن خفت الموازية من ورائي وإن خفت صح ولا لا الكسرة دي اللي هي هيكسرت عين الكلمة لماذا وضعت في فاعل كلمة للدلالة على بنية الكلمة فليس تحويل قول لك انتبه أصل كلمة خاوفة على وزن أي شخصنا بعكس بعكس إيه باع باع فعل بايعا فاعل أقول ياب يعو يبقى لما نقلت حركة اليادي للفاديا دي اسمع ليل بالنقل أو تحويل يعني. لكن هو لا ليس التحويل لأنه بنية الكلمة أصلها على وزن خاوي ف... يارب تكون فيهم طيب يلا كملها حكم الأجوة في المزيد كمل يا سيدنا يلا بسم الله هذا في المجرد. ومثله المزيد في عينه سكنت لامه قال هذا في المجرد هذا الذي قلناه في المجرد ومعنى المجرد يعني ايه عارف المجرد يا شيخنا لا. يعني حروفه كلها اصليه خلاص يعني ليس فيها إيه حرف زائد يعني طيب والمزيد مثله في حذف عينه ان سكنت لامه وعلت عينه بالقلب كأقمت واستقمت واخترت وانقدت نريد نفهم هذا الكلام صح يا شيخنا اسمع صح شيخنا اهي اقمت انتبه كده ادي اقمت اصل هي إيه اهي اقومتو اصل يا ايه ها اقومتو صح يا شيخنا اصل هي اقومتو يبقى أقامتوا واستقامتوا وأكتب استقامتوا ولا خلاص طيب وبعد ذلك كلمة إيه أطيخ تيار تو إخ تيار تو أي إخ تيار تو كده طيب وبعد كده كلمة إيه كلمة هم لنا انقطوا أصلها إن إن التقى ساكنان فحذفت الالف عين الكلمه من أربعة طيب معايا دكتور محمد هو يقول يا شيخنا وعلت عينها بالنقل والقلب فصارت ألفا وعلت عينها بالنقل والقلب ألفا فصارت هكذا يا شيخنا أقا ال هذا عايز تركيز يا صح؟ ما حصل في المجرد حصل في المزيد فلم يقول أقمت اصلها أقومت صح؟, صح. تمام يبدأ مبني على السكون لاتصاله بتاع الفعل, بتاع الفعل. وطبعا الكلمة دي مزيدة بالهمزة صح مولانا؟ طيب هذه الواو يا مولانا الواو دي شفنا المفروض أنها قلبت ا ألف م. لتحركها وانفتح ما قبلها تقول الله انفتح ما قبلها ازاي ده ما قبلها ساكن يتبهى مولانا اللغز الجميل ده ما قبلها إيه سي. أقول لا تحركت الواو بحسب الآن وانفتح ما قبلها بحسب الأصل لأن أصلها قوام فهمت ولا سي. فقلبت الواو إيه يا سلام على الجمل لما قلت بتألف صارت هكذا هي الألف سكنة طب الألف سكنة لا تقبل حركة وبعدها سكنة لها الميم المتصلة بتاء الفاعل فالتقى ايه فحذفت الألف للتقاء الساكنة يراد تكون فهمتها واضح اهما قلنا هذا يقال في بقية الأمثل واضح ولا يعني يقول ايه المزيد كال ايه شيخنا كالمجرد ايه المجرد احنا قلنا ايه قال هي قال بالالف دي قال اصدها قولة ما الذي حصل؟ تحركت الوا وفتح ما قبلها فقلبت ألف. كذلك هنا هو الوا تحركت. أ... أيوة. من... طب ماذا قبلها ساكن؟ مم. أق. ماهي القف دي غاتا شيخنا الساكنة دي ب... عشان الحرف اللي احنا زبناه. لا. لكن هي متحركة حسب الأصل. لمن قبل ما قبل ما ندخل عليه الحرف الزائد كان أصلها قوام. صح ولا لا؟ يبقى هذه الوا تحركت وفتحها. ما قبلها بحسب بحسب, بحسب الاصل انها اصلا قوما فقلبت الواو ايه ألف. فأصبحت فاصبحت والميم ساكنه اللي متصل بتاء الفاعل فالتقى إيه؟ فلما التقى ساكنين حذفت حدفت حدفت فصارت مم. يا شيخنا اقمت نفس استقومت ان نفس الكلام اللي قلناه بالضبط هنا هو نفس الكلام يعني مم. بدون تغيير خلاص فهمت يا شيخنا الحمد لله رب العالمين يلا حكم الناقص يا مولانا انتبه للوقت بس ها حكم الناقص ايه يا شيخ حكم الناقص اذا كان فعل ناقص ماضيا حذف منه حرف العله اولا الناقص الناقص يا شيخنا الناقص يا مولانا اللي هو الفعل المعتل اللي اخره حرف عله يعني زي دعا رمى سما قلاص. إذا كان الفعل ناقص ماضياً وأصدد إلى واو الجماعة حذف منه حرف العلة وبقي فتح ما قبله إن كان المحذوف ألفاً ويضم إن كان واواً أو يأن صلت على الرسول ده السبب في تسميته بالناقص اسمعنا يا شيخنا ناو كلمة سعى شفت سعى. الجماعة سعى أصددها إلى واو الجماعة تقول إيه والذين سعوا في آياتنا سعوا أذي سعوا أين الألف اللي كانت موجودة في الفعل حذفة؟ أو عشان كده ده سمو ناقص مم. لنقصان الحرف في عند إسناده لواو الجماعة طيب العين هنا لماذا فتحت دلالة على إن المحذوف ألف مم. صح؟ مم. طيب لو كان المحذوف واو أو يا يا سيدنا مم. أقول إيه مثلا في ساروا راضي يا انتبه يا شيخنا او كلمة سارو ودي هذه سارو و وبعدينها الكلمة ايه يا سلام كلمة راضيه ياه راضي هي. دي دي يا انتبه يا مولانا الكريم دا فعل ناقص بس اخر ايه يا شيخنا واو. طيب راضي يا اخرها ايه شوف القران الكريم ولا ورد رضوا بأن يكونوا مع الخوالف صح ولا لا؟ شوف رضوا يا سلام شوف كلمة رضو رضوا أيوة احنا كنا اصل الفعل رضية اصل الفعل يا شيخنا طيب لما حذفت الياء ضم ما قبلها ضم ايه ولذلك في بعض الناس لو اذا لم يعرف علم الصرف وبنية الكلمة اصلها اقول له يعرف رضو يقول فعل ماضي مبني على الضم لاتصاله هو الجماعة صح ولا لا مبنى على ايه هو اعتبر زي فيلم قالوا او جلسوا او كتبوا لا اقل رضوا ده فعل ماضي اقول مبني على الضم المقدر على الياء المحلوف صح ولا لا يعني اذا, إذا كنا مبنى عتد بالعارض لان كثير من علماء يقول الضم دي عارضة يعني كتبوا الضم عارضة لمجيء واو الجماعة يعني لو قلنا مبني على الفتح المقدر أقول مبني على الفتح المقدر على ليه المحزوفة خلاص لالتقاء الساكنين لأن الواو سكنة واليدي سكنة خلاص يا شيخنا إنما العلماء جزاهم الله خيرا حابوا يعرفون يا شيخنا الفرق بالناقص عند اتصال واو الجماعة إذا كان ألف هيفتح الحرف اللي قبل الواو الجماعة طب إذا كانت يا واو ها هي اي يا شيخنا هي ضم شوف رضو طب اثيروا وصاروا و و يعني الواو تحذف وتبقى الضم اظن كده فهمت يا شيخنا الحمد لله انت فاهم يعني واذا استدل غير الواوي من الضمائر البارزه لم يحذف حرف العله بل يبقى على اصله وتقلب الالف واو او ياتبع على لاصلها كانت ثالثة اسمع يا شيخنا لما أقول يا مولانا انتبه كده سعوا أقول يا مرن هيه سَرَوْنَا صح؟ سرونا يبقى لاحظ هنا الفعل أسند إلى غير واو جماعه يبقى لا يوجد حذف بل, بل يبقى عليه يا شيخنا؟ على أصله وتقلب الالف واو أو يعتبع على أصلها. ماشي يا شيخنا؟ يعني مثلا غذا مش آخرها ألف؟ مم. الالف دي أصلها واو يا ياء غذونا طيب أو م. خلاص؟ م. طب رمى تقول رمينا لأن يرمي م. والتان من غزى يغزو م. أظن و... يبقى... لا يوجد حز لكن الالف تقلب الأصلها الأصل واو أو ياء أظن واضح هذا ودي فائدة إبلائية فإن زارت على ثلاث قلية مطلقا مطلقاً يعني أعطى ده اربع تحرف تقول أعطيت خلاص عند سادة إلى تاء الفعل تقلب ألف قولاً تقلب ياء كذلك استعطيت يعني استعطى ده مزيد بإيه بالهمزة وسن تاء فتقول إيه شيخ استعطيت وإذا لحقت تاء والتعنيس لحق ما آخره ألف حذف مطلقاً يعني رامة تقول رامات تحذف قولاً واحداً ما هو السبب في الحذف يا شيخنا؟ التقاء الساكنة؟ مم. لأن الألف ساكنة وتاء التأمين ساكنة خلاص؟ أظن كلها سهل الحمد لله مم. وأعطت أولي يا شيخنا؟ أعطت بخلاف ما أخره هو أو ياء فلا يحذف منه شيء فلا يحذف يا شيخنا منه شيء اما اذا كان مضارعا واسند الى واو الجماعه او ياء المخاطبه فيحذف حرف العله ويفتح ما قبله وكان كان محذوفا الفا في الماضي مم. فتقول في يسعى شوف انتهى الوقت وما كان مضارعا وأسند اوياء اوياء مقاطره فيحذف كفر العين ما قبله ان كان المحذوف كما في الماضي ويكتب بحركه مجالسه لواو الجماعه اوياء ان كان المحذوف واو الياء فتقول طيب الرجال يتعاون ها صح واصل الكلام يسعى الرجال عندها فعل ناقص انتهى بألف يسعى عند إسناده لوو الجماعة إيه اللي يحصل أم ولانا هتوحذى في الألف ليه؟ لأنها ساكنة ووو الجماعة ساكنة وتبقى الفتحة اللي على العين دي الفتحة الموجودة دي للدلالة. إشارة للدلالة على الألف المحذوفة طب إذا أعرضت الرجال يسعون الرجال يا شيخنا يسعون يا سلام أقول دافع المضارع مرفوع على مترفع ثبوت النون للمدافع الخمسة واو الجماعة ضامر متصل مبني في محل رفع فاعل طيب أين الألف اللي كانت موجودة في الفعل يسعى أقل حذفت لالتقائها ساكنة مع واو الجماعة وبقيت الفتحة الموجودة على العين إشارة إلى الألف المحذوف خلاص أظن كده مفهوم يا شيخنا طيب وقل ويتبحر كماسيب لو الجماعه او ال مخاطب ان كان المحذوفه او اياه يعني مثلا في نحو ياخذوا ويرمو يورمو. شوف ياخذوا ياخذوا الرجال ويرمي الرجال ماشي مولانا فلما اقول الرجال ها يغزونا. يا سلام على الزمد يغزو. لاحظ ان ده فعل مضارع مرفوع بثبوت النون واو دي ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل أين واو الفعل هو يغزو أين الواو حذفت خلاص وبقى الضمة إشارة إلى إيه إشارة إلى إيه إلى الواو المحذوف. خلاص يمولنا طب لما كل هاي انتبه كده لما كل يرمونا يرمونا هاي الرجال يرمونا الواو أيضا دي واو جمعة واو ال ويا الفعل يرمي خلاص حذفت لانتقائها ساكنة وبقت الضمّة دي, دي هو أيوة ضمّة دي للمناسبة هو الجماعة. ماشي طيب نلاحظ يا شيخنا إن أي فعل آخر واو أو يا الفعل هي ضمّة ما قبل طيب الآخر آلف لما تقول هذا عشان نفرق بين يفتح بس يعني يسعون غير إيه شيخنا يرمون وغير إيه يغزون إشارة إلي أن نلم الكلمة واو واب يبقى ده تقدمنا لمناسبة اول جماعه خلاص يا شيخنا عشان نفرق بين المحذوف الالف وغير الالف واضح يا شيخنا يلا هد و... والله أعلى واعلم